بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم يسكون من رحيك نخدوم ختامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع مثل الختام وفضيلة القار الشيخ طاه النعماني القارب باتحاد الإزاع والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم ندعو الله لو بتوفيق ولنا لو لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا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 باذن <تصفيق> حدا عظا <تصفيق> حدا <تصفيق> وَكَأْتَلْ بِهَا أَخْرَهَا صلّي على حضرة النبي إن <تصفيق> لِلَّهِ الْقُدْسِ نَمَافًا حَذَا يَقْوَى أُلَّا وَكَاوِ بَ تسمعون فيها لقوا ولكن ذابا جزاء من ربك عطا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرأمان لا يملكون منه mm na ni muda si na ma na أسرابا وكهكا بها رب السماوات رب والأرض. رب السماوات. رب والأرض رب السماوات I'm in سماوات والأرض وما والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما No! <laughs> the yes. mind wow. وَأَرَادَ <تصفيق> يَأْمُرُهُمْ <تصفيق> <تصفيق> الكواتب انتفرت وإذا البحار وإذا الخبور علمت نمس ما قد تمت Yeah! yeah. عالِمَ نَفْسٍ مَّا اقْتَسَمَتْ وَأَخْرَجَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كَانَ بِأَحَدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ قَطُّ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء Is the, the, the Yeah, yeah. You know? Come on! ذلك فتقل في ألم تر كيف ألم فعل ربك, ربك, ربك إرم ذات العماد إرم التي لم يقلق مثلها في البلاد وثبوت الذين جاءوا bill the ألم تر كيف فعل وفي الأول في الأوث فَأَمَّا الْإِنْسَانُ فيوم إذ لا يعصب عذابه أحد ولا ينسق ساقه أحد. يا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 أرواح <تصفيق>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 bi عليهم mo estte non si raò Hey, did not see صدق الله العظيم الفاتحة زيثا <تصفيق> في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وان الكرام <تصفيق> الحمد لله لن تهذانا لهذا وما كنا لنهتديا لو لا لن تهذان الله كنا في رحابة الاوى القرآنية المباركة علينا لا علينا ذلكم العلم القرآني لإزاعي نجم القراء, القراء نجم العالم الاسلامي كله كل فضيلة القارئ, القارئ, القارئ, القارئ, القارئ الشخص النعماني القارب التحدي الإزاعة وتلك الزمن العربي والعالم الإسلامي كله المقيد في مدينة الفيوم الإزاعة الصوتية والنهارة العربية ومع كارثة النصراشة الكبرى إزارة الحق غريب الدين إخوة الإيمان للإسلام شكر الله تعيبهم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته